ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم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 ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ماتخذوا ما من دون الله اوليا ولا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 فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا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 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا أنك من الله شيئا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 أم حسب الذين جت رح السئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم, إلا ما كان حجتهم إلا قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين Qulillahu yuhyikum, mu yumitukum, kum sum, ila ju mi tu, kum sum, ma ja dżemau, an ile la yalamun be fi, i samawati wal eksoran, na silę, يقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمن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 نَدْرِي مَا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَرَائِبٌ فَقُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَقِيلَ الْيَوْمَ Panie كَمَا نَسِيتُمْ Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, كُمْ أَتَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا وَغَرَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ